نه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب فإننا خلقناكم من تراب ثم من ثم من علقه ثم من مضغه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى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 وترى الأرضها مدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 وَكَفِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَفِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابَ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفعلُ مَا يَشاءُ هَذَا لِخَصْمٍ يَختَصُّ فِي رَبِّهِمْ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 يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهَدُوءٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُوءٌ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ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 وَمَن يُرِد فِيهِ بِالْحَاجِمِ بِظُلْمٍ نُذِقهُ مِن عذابٍ أليمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِك بِشَيْءٍ بي وَطَهِيرَ بَيْتِ وَطَهِيرَ بَيْتِ لِلْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُّكَعِ السُّجُودِ وأذن في النَّاسِ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضَامِرٍ يَأْتِينَ من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيَّامٍ معلومات وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطَعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ ثُمَّ لِيَقَضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ ذلك وَمَن يُعْظِم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُرْ جِسَ مِنَ الْأُوْثَانِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ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 لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سك ليذكر اسم, اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فإلاهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين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 ومساجر يذكر فيه اسم الله كثيراً ولا ينصر النّاله ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود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 فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٌ مُعَطَّلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا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 وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخرتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ